أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَافْتَهُوا إِلَى نِسَائِكُمْ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَافْتَهُوا إِلَى نِسَائِكُمْ قُلْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ لكم وعنتم لذاك الشأ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم علم الله أن فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب ربكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا صِيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ كَمَا كُنْتَ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ ت تَخدود اللهَّ فَل تَقُرَبُهَا ف تَذود الله فَد تَقَُبُهَا كَذَلكَ يبَين اللَّهُ آيجدٍ الناسِلَ عََّهُ يَتكَفون يَدْرِكَنَّ بَطْشَ آيَاتِهِ إِنَّ فِي عِندِهِمْ تَسْفِيرَ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا وَلا تَأْكُلُوا فَوَالَكُمُ الذّنْبُ بِالذّعْطِ وَتَذِلُّونَ بِهَا وَتَذِلُّونَ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ تَأْكُلُونَ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ودوني هاري لنسو كائت قرفريق من اموال الناس يثني اسمي وانتم تعملون يسالونك عن اهلله قل هي مواقيت للناس والحج قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَلَن تَرَىٰ بِأَنَّ تَخْرُجُ يُؤْتِيهُهُ هُورِيَّةٌ وَلَكِن نَرِيرُ وَمَن تَقَا وَتُلْبِيُوتَ مِنْ مِنْ أَبْوَابِهَا يَقُولُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاكْتُمْ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا فِي سَبِيلِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَبِينَ إِنَّ اللَّهَ